ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض وينظرون إليك نظر المعشج عريه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أو تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم, فأصمهم وأعمرون فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقسالها إن الذين رتدوا على أذبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدا الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك لأن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 وَكَذِيرُ إِذْ غَانَهُ فَأَحْدَثُ أَعْمَالَهُ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي طَلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّا يُخْرِجَ اللَّهُ إِذْ